a you cần âm ta وَلِتَذَكَّرَ النَّاسُ وَلِتَذَكَّرَ الْأُمَمُ أَنَّ وَعْدَ هو الله هو الله الله اول بتعدي كلها والله الله Wo بعد الحاجه جاي وتقول الله الله هو الله والله الذي لا اله الا هو هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن ان الله الرحيم والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده تباركه الله والله الذي لا اله الا هو سبحان الذي بسم الله الرحمن الرحيم هو أم سبحان الله عما عم يشركون هو الله الخالق الفارئ المصور والله الخالق جارئ مصور له الأسماء الحسنى له ما اول حسن له الاسم اول له الاسم اول حسن له ما في السماوات والارض يسبح له ما في السماوات ونرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هو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 والله الخالق البارئ المصوت له الأسماء الحسن يسبح له ما في السماوات والنور وهو العزيز الحكيم هو الله الله الله الله يُذْبِحُ لَهُ مَا فِي <تصفيق> السَّمَاوَاتِ وَلَوْ هُوَ الْعَزِيزُ سليكم <تصفيق> نور اه غني ان شاء الله من نقوله on me. Yeah. والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو في الهز إن Guee referred on undell وليالي العشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا لهل فيذلكَو قسَ لذف وال إذ يسره فيذ قسَون لذف وَذ يسره فيذكَو قسَمون ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الذي هيحصل ألم تر كيف فان اول وكيف رمالات اليماد التي ل بسم الله اللهم انوحيم من الفلق الله يرضى عليك بالقدس النبي عمرو يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم إلا الله قدماك الله و عليكم وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ إِلَىٰ مُذَاتِ النَّهْمَدِ له مثلها في الزلال وتمود الذين جاءوا الصخر بالواد بو كان صوارين انما كلمه الرب الله الله الله الله बिल्कुल <laughs> do حياتي الله اكبر الله اكبر غَنَّكَ وَجِيهِ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيهِ Wajid <laughs> um mm -hmm. الذي ودق الله أكبر بسم الله الله الله من ده كيلو تعال عليه احد يقولوا اولكتم علما سواء ان لم يرهم احد ادم نجيع الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشمل en corau قالوا ان من نعمه قول بسم ربك الذي خلق خلك لنا من علمك الله على النبي صل على النبي حديثه في الجامعه يا حبيبي بسم ربكم الذي يقول لكم قل انسان من علم بالقلم يا حبيبي يكون ربكم الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي قال ان الانسان من عالم قال قل قُلْ إِنَّ سَنَ مِنَ اللَّهِ أَطْوَأَ أَوْ gesù لَ بن نصيحتين نصيحتك كذبتين خاطئة لا اله الا الله ام يا الذي يا ربنا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث <تصفيق> يوم يكون الناس يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ سلام يا باطر تفضل والله على حضره النبي الله حبيب حال القائد القدر يا عم وفعال فأمه هاوية وما أدرك ما وازينه فامهاوي سلم يا رب نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير لك الكتاب لا رئيب كيف هدى للمتقين عمي. يا عمي. يا عمي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت